مش ممكن أبداً هاي سبني أو هاي تسأل تبيهتم بالعصفور، أكل وشرب بالطيور، ماشي معايا أنا المونور، حبيبي صخر تهور، إوعي قلبي تخافني، تربي يسوع اللي فداني، مش ممكن أبداً هاي سبني أو هاي ei oikein, ei مش ممكن أبداً هيسبني نوع إنساني. ها هتبادل الهدايا. بدل يا شريف. دنا معايا مكعبات. لا المكعبات اللي بتقع. يعني خلاص مقتنع بهديتك؟ جدا جدا على فكرة. ربنا مدينا حرية نقبل او نرفض. فيه ناس قالت لي يسوع وارتاحت لكن فيه برضو اللي بيبعد يلا تعالوا وشوف النور أوه أوه أبدا تعنت بعض الناس عايشين في الظلم ويقولوا عايشين في النور فكرين هيشوفوا في الظلمة ومش شايفين النور طبعا تقصد بالنور يسوع المسيح لما تصلي له وتقول يا رب اسكن في قلبي خليني ابني ليك وتبقى أنت فيه وعيش حياتي فيه.